إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم وعظ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدكم الله لكان خيرا لهم فهل نسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان تول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسحق الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أظهر وغانهم <تصفيق>